اللهم ارزقنا حسن الخلق اللهم امنحنا حسن الخلق وحسن الظن بك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin, ar نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 وفي الرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب كسوة عذاب إن ربك لبالمرصاد الله Köszönöm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 siratalladina annamta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلني في عبادي ودخلني جنتك الله الله اكبر Allah Allahul liman hamida rabbana